ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ إِنَّ والفول التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما والفوي التي تجري في البحر بما ينفع وما, وما الْآيِن فَأَحْيَا بِهِ وَمَنْ هَلْ نَزَلَ اللَّهُ إِنَّهُ ثَائِمٌ مَّا هِيَ سَأُحْيَا بِهِ فَأَحْيَا به تَأُصّري فِي الرِّيَاحِ فَأَخْيَاكِ أَوْ ضَبْعَ بَعْدَ مَوْتِ لَا وَبَثّ فِيكِ هَامِنٌ قِيدٌ تَبْتَكِي وَتَخْرِفِ الرِّيَاحُ وَتَصْرِي فِي الرِّيَاحِ سَمَاءٌ وَالْأَرْضُ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَتَسِيرُ الشَّمْسُ فِي سَنَاهَا وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ مَسَارًا ۗ تَقْدِيرًا مِنْ رَبِّكَ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرون لفوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب هكذا <تصفيق> لفوة للشاه جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوه الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إن <تصفيق> وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ هٰذَا الَّذِي يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هم مِنَ النَّارِ لا أيُغًَا الن سُكُدُ مِم مافِل الأِّ حَلَ لَ حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان كلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن يَهُلُ لَكُمْ عَذُوبٌ بِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوبٌ بِينَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ bah yeah.